واتقوا الله الذي تساءدون به والأرحم إلا الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يضع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وَأَحْسَنَ الْهُدَى هُدَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمٍ وشرَ الأمور محدثاتُها وكل محدثةٍ بدعة وكل بدعةٍ ضمانةٍ وكل ضمانةٍ في النار أما بعد فإن الدعاء فإن شأن الدعاء عظيم ونفعه عميم ومكانته عاليةٌ في الدين فما استجلبت النعم بمثل الدعاء ولا استدفعت النقم بمثل الدعاء ذلك أنه يتضمن توحيد الله وإفراجه بالعبادة دون من سواه والتوحيد هو رأس الأمر وأصل الدين وإن شهر رمضان لفرصة سانحة ومناسبة كريمة مباركة يتقرب فيها العبد إلى رب بسائل الطاعات وعلى رأسها الدعاء ذلكم لأن مواضن الدعاء ومضان الإجابة تكثر في هذا السهر فلا عجب إذن أن يكثر المسلمون في رمضان من الدعاء أيها الناس ولعل هذا هو السر في ختم آيات الصيام التي في سورة البقرة بالحف على الدعاء حيث يقول ربنا جل وعلا وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرسلون وإليكم معشر الصائمين والصائمات هذه الوقفات اليسيرة مع الدعاء وفضل الدعاء عباد الله هو أن يذنب الداعي ما ينفعه وما يكشف ظله وحقيقة الدعاء أن تظهر يا عبد الله فقرك إلى مولاك وأن تتبرأ من الحول والموة الدعاء فيه معنى التناء على الله عز وجل وذلك بإضافة الجود والكرم والفضل إليه سبحانه إن للدعاء فضائل عظيمة وقد أمر الله تعالى عباده بالتوجه إليه ودعائه والتضرع بين يديه وجعل من لم تستقل نفسه على التوجه إلى الله جعله من المستكبرين عن هذه العبادة العظيمة أعني الدعاء كما قال جل في علام وقال ربكم ادعوني أسجل لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي أي عن دعائي إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين وقال صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة قال ربكم Are18 ادعوني أسجل لكم وقال صلى الله عليه وسلم إن ربكم حلي كريم يستحيي من عبده إذا رفع, إذا رفع يديه إليه أم يردهما سفرا وعن عبادة بن رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما على الأرض مسلم يدعو الله بدعوة إلا آتاه الله إياها أو صرف عنه من السوء مثلها ما لم يدعو بعثم أو قطيعة رحم فقال رجل من القوم إذا نكثر قال الله أكبر وروا مسلم عن أبي هريرة ولي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يزال من للعبد ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم ما لم يستعجل قيل يا رسول الله وما الاستعجال؟ قال يقول قد دعوت وقد دعوت فلم أرى يستجاب لي فيستحسر فيستحسر عند ذلك ويدع الدعاء وقال صلى الله عليه وسلم القلوب أوعية وبعضها أوعى من بعض فإذا سألتم الله أيها الناس فاسألوه وأنتم موقنون بالإجابة فإنه لا يستجيب لعبد دعاه لا يستجيب لعبد دعاه عن ظهر قلب غافل أيها الصائمون إن في ذكر الله تعالى هذه الآية الكريمة هذه الآية الكريمة الباعثة على الدعاء متخللة بين أحكام الصيام إرشاداً إلى الإجتهاد في الدعاء عند إكمال العدة وعند كل فطر فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا ترد دعوتهم الإمام العادل الصائم حتى يفتر ودعوة المظلوم يرفعها الله دون الغمام يوم القيامة وتفتح لها أبواب السماء ويقول الله بعزتي لأنصرنك ولو بعد حين أيها الناس إن للدعاء أهمية عظيمة إذ هو العبادة وقمة الإيمان وسر المناجاة بين العبد وربه الدعاء سهم من سهام الله دعاء الصهر سهام القدر فإذا انطلق الدعاء من قلوب ناظرة إلى ربها راغبة فيما عنده من الثواب لم يكن لها دون عرش الرحمن مكان جلس عمر بن خطاب رضي الله عنه يوما على كومة من الرم بعد أن أجهده السعي والقيام على سؤول رعيته والنظر في مصالح المسلمين ثم اتجه إلى الله وقال اللهم قد كبرت سني ووهنت قوتي وفشت رعيتي إليك. فاقبضني إليك غير مضيع ولا مفتول واكتبني الشهادة في سبيلك واللوك في بلد رسولك صلى الله عليه وسلم فانظروا رعاكم الله إلى هذا الدعاء أي ضرب من الدنيا ملبه عمر أي شهوة من شهوات الدنيا في دعاء عمر إنها الهمم العالية والقلم السامية والنفوس الكبيرة لا تتعلق أبداً بشيء من عرض هذه الدنيا الثانية وصعد هذا الدعاء من قلب رجل يسوس الناس في شرق الأرض وغربها ويخطب وده الجميع حتى قال فيه القائد يا من يرى عمراً تكسوه بردته والزيت مدم له والكوخ مأواه يهتز كسرى على كرسيه فرقاً أي خوفاً يهتز كسرى على كرسيه فرقاً من بأسه وملوك الروم تخشاه ماذا يرجى عمر رضي الله عنه من الله في دعائه إنه يشكو إليه ضعف قوته وثقل الواجبات والأهباء عليه ويدعو رب أن يحفظه من الفتن والتقصير في حق الأمة ثم يتضلع إلى منزلة الشهادة في سبيله والموت في بلد رسوله صلى الله عليه وسلم فما أجمل هذه الغاية وما أعظم هذه العاطفة التي تمترب حباً وحنيناً إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكون قبره بجواله أسأل الله عز وجل أن يلهمنا الدعاء وأن يتمعنا بهؤلاء في دار كرامته إنه ولي ذلك والقادر عليه والحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا أعدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله خاتم الأنبياء والمرسلين أما بعد فيقول معاد بن جبل رضي الله عنه يا ابن آدم أنت محتاجٌ إلى نصيبك من الدنيا وأنت إلى نصيبك من الآخرة فإن بدأت يعني في دعائك فإن بدأت بنصيبك من الآخرة مر بنصيبك من الدنيا فانتضمها انتظاما وإن بدأت بنصيبك من الدنيا فات نصيبك من الآخرة وأنت من الدنيا على خطر يا عبد الله أرأيت كيف ألهم عمر رضي الله عنه الدعاء وكانت الإجابة معه وصدق الله إذ يقول وإذا سألت عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إلى دعان الآية فيا عباد الله ادعوا ربكم واسألوه واحرصوا على الأخذ بآذاب الدعاء التي تزيد في أجره وتغلب إجابته فإن للدعاء آذاباً واجبة ومستحبة لها أثر باغر في تحصيل المطلوب والأمن من المرهوب فمن آذاب الدعاء الواجبة أن تخلص يا عبد الله أن تخلص في دعائك لله فلا تدعو معه أحدا بل ادعوه وعده لا شريك له كما أمرك, كما أمرك بذلك فقال وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا فدعاء غير الله وسؤاله كدعاء الأموات مثلا شرك تحبط به الأعمال ويجنى به غضب الله الواحد القهار فاتقوا الله عباد الله ووحدوه بالسؤال والدعاء والطلب له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء ومن آداب الدعاء دعاء الله بأسماءه الحسنى وصفاته العلا والثناء عليه وحمده فإنه قال سبحانه ولله أسماء الحسنى فادعوه بها ثم بعد ذلك الصلاة على خاتم الرسل صلى الله عليه وسلم ومن آداب الدعاء أيها الصائمون الدعاء بالخير لا تدعو يا عبدالله بالسر الدعاء بالخير والبعد عن الإثم وقطيعة الرحم والاستعجاب ففي صحيح مسلم قال صلى الله عليه وسلم يستجاب لأحدكم ما لم يعجل يقول دعوت فلم يستجبين ومن آدم آداب الدعاء حسن الضم بالله تعالى فإن الله تعالى يجيب دعوة الداعي إذا دعاه قال صلى الله عليه وسلم أدعو الله وأنتم موقنون بالإجابة قال عمر رضي الله عنه أنا لا أحمل هم الإجابة ولكن أحمل هم الدعاء فمن ألهم الدعاء فإن الإجابة معه عباد الله وإن من أهم الأسباب التي تحصل بها إجابة الدعاء إطابة المأكل والمشرب والملبس فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا ثم ذكر الرجل يقيل السفر أشعف أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب ومضعه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنا يستجاب لذلك ومن الأسباب أيضا أن يتحرك داعي أوقات إجابة الدعاء وذلك نحو الدعاء في شهر رمضان عامة وفي ليلة القدر خاصة وجوف الليل الآخر وبين الأذان والإقامة وعند نزول الغيب وساعة من يوم الجمعة وأرجح الأقوال فيها أنها آخر ساعة بين العصر والمغرب وفي السجود وغيرها من الأوقات والأحوال وبالجملة فالمؤمن يدعو ربه دائماً أينما كان ولكن هذه الأوقات والأحوال تخص بمزيد عناية اللهم إنك أمرتنا بالدعاء ووعدتنا عليه بالإجابة اللهم فأعطنا سؤلنا ووفقنا لما تحبه وترضاه من سديد الأقوال وصالح الأعمال اللهم أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا برفة علم اللهم أصلح أحوالنا أزمعين وحقق يا ربنا رجاءنا اللهم حقق رجاءنا اللهم جنبنا ومسلمين الفتن ما ظهر منها وما بضن اللهم جنب بلادنا وسائل بلاد المسلمين الفتن وأحقن دماء المسلمين أينما كانوا اللهم أمنا في أعطاننا وأصلح علمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتباك واتبع نظاك اللهم وفق جميع ولاة أمر المسلمين للعمل بكتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم اللهم ادعيهم رحمة على رعاياهم اللهم آت نبوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولها. اللهم اهدنا لاحسن الأخلاق والأعمال لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عنا سيء الأخلاق والأعمال لا يصرفها عنا إلا أنت وسبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين